منظومه أبي اسحاق الالبيري لأبي اسحاق ابراهيم بن مسعود التجيبي الغرناطي الالبيري بسم الله الرحمن الرحيم تفت فؤادك الايام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاح أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات غدر أبت طلاقها الأكياس بتا تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهتا فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى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 يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شدتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى المطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا ولا الهاك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواضبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاته الله أخذت وإن اوتيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأستا، وضى في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا، إذا ما لم يفدك العلم خيرا، فخير منه أن لو قد جهلتا، وإن ألقاك فهمك في مهاو، فليتك ثم ليتك ما فهمتا،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 وإن جلس الغني على الحشايا لانت على الكواكب قد جلستا وإن ركب الجياد مسومات لانت مناهج التقوى ركبتا ومهما اقتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم اقتضبتا وليس يضرك الاقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفتا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 وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إن حلمت سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما منها طعمت وتعرى إن لبست لها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعتا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 وقل لي يا نصيح لانت أولى بنصحك لو بعقلك قد نظرت تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت وفي صغري تخوفني المنايا وما تجري ببالك حين شختا وكنت مع الصبا أهدا سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكستا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 وقد صاحبت أعلاما كبارا ولم ارك اقتديت بمن صحبتا وناداك الكتاب فلم تجبه ونهنهك المشيب فمن تبهتا ليقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتا فأنت أحق بالتفنيد مني ولو سكت المسيء لما نطقتا ونفسك ثم لا تذمم سواها بعيب فهي اجدر من ذممت فلو بكت الدمع عيناك خوفا لذنبك لم اقول لك قد امنت وملك بالامان وانت عبد امرت فما اتمرت ولا اطعت فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك ان تخف اذا وزنتا وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت رجعت القهقرى وخذت عشوا لعمرك لو وصلت لما رجعتا ولو وافيت ربك دون ذنب وناقشك الحساب إذا هلكت ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملتا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 فلا ترضى المعايب فهي عار عظيم يورث الانسان مقتا وتهوي بالوجيه من الثريا وتبدله مكان الفوق تحتا كما الطاعات تنعلك الدراري وتجعلك القريب وان بعدتا وتنشر عنك في الدنيا جميلا فتلقى البر فيها حيث كنتا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 وان جهلوا عليك فقل سلاما لعلك سوف تسلم ان فعلتها ومن لك بالسلامه في زمان ينال العصم الا ان عصمتا ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب الا ان كبلتا وغرب فالغريب له نفاق وشرق ان بريقك قد سرقتا فليس الزهد في الدنيا خمولا لانت بها الأمير إذا زهدت ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وافتخارا كنت انت وإن فرقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمتا وإن كرمتها ونظرت فيها بإجلال فنفسك قد أهنتا جمعت لك النصايح فامتثلها حياتك فهي أفضل ما امتثلتا وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلتا فلا تأخذ بتقصيري وسهوي وخذ بوصيتي لك إن رشدتا وقد أردفتها ستا حسانا وكانت قبل ذا مئه وستا